لم يكن إلا زيل كفر من أهل الكتاب والشركين فكين حتى تأتيهم البينة Resulüm <Gülüyor> minallah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 وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَمُ لِصِينَ لَهُ الْدِينَ حُنَفًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرْ بريا in yeah. جزاءهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن فشي ربه الله أكبر صدق الله العظيم